وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ايها الاخوة المؤمنون كثير منا في ساعات المحاسبة ولحظات الصفاء يسال نفسه فيقول الى متى وانا قليل العمل الى متى وانا كثير الاماني الاجل يقترب وفي كل يوم يمضي من حياتنا يقربنا الى الاخره وفي كل عام يمضي نقدم على الله ونكون اقرب الى لقاء الله جل وعلا اذا جلس بعضنا مع بعض سال احدنا صاحبه اني اشعر بكذا واشعر بتقصير واشعر ويجيبه صاحبه بمثل ذلك ثم يتفق الجميع على ان الدنيا مشغله وانه لا خيار لنا الا ان نتوب الى الله ونسارع الى العمل الصالح كلام اماني اننا ايها الاخوه الكرام بحاجه الى ان نبادر فنعلم الاسباب الكبيره التي تجعلنا قريبين من الله حتى لو وقعنا في ذنب او خطا فاننا لا نبتعد هناك اسباب كبيره اشبه ما تكون بالطرق التي توصل الى النجات وهناك طرق صغرى نحن نريد ايها الاخوه هذه الطرق الكبيره على سبيل المثال الصحبه الذي ليس عنده صاحب صالح كيف يعرف الخير الذي له صحبه سيئه كيف كيف يدلونه على خير وهكذا ومن اعظم الاسباب ايها الاخوه التي تعين الانسان على مجاهده نفسه وعلى القرب من كل خير ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ويعرفه كثير منا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال اصباغ الوضوء على المكاره وكثره الخطا الى المساجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك الرباط فذلك الرباط فذلك الرباط الله اكبر من السنن العظيمه يا عباد الله التي هجرها كثيرا من المسلمين سنه التبكير في الذهاب الى المسجد وانتظار الصلاه بعد الصلاه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث تقول الملائكه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ايها الاخوه الذي تدعو له الملائكه فوق السماوات كيف سيكون حال هذا الرجل ان انتظار الصلاه بعد الصلاه سبب في محو الخطايا ورفع الدرجات كما ان التبكير الى المسجد له فوائد لا تحصى خذ على سبيل المثال إن التبكير إلى الصلاة في المسجد رمان لإدراك صلاة الجماعة وصلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بـ 27 درجة أينا يزعم أنه في غنى عن هذه الدرجات التي قد تكون سببا في رجحان حسناته على سيئاته يوم العرض على الله كما أن المبكر إلى المسجد يدرك تكبيرة الإحرام يا أخوة تكبيرة الإحرام ابراهيم التيمي يقول عليه رحمه الله اذا رايت الرجل يتهاون في تكبيره الاحرام فاغسل يدك منه اغسل يدك منه يتهاون لا اقول يترك يتهاون يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما احفظوا هذا الحديث ايها الاخوه والله خير من الدنيا كلها من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق من منا ايها الاخوه الان يجزم انه ليس فيه نفاق ابن ابي مليكه وهو تابي يقول ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق عمر رضي الله عنه الفاروق كان يبكي ويلاحق حذيفه ويقول هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين الله اكبر عمر عمر يتهم نفسه ويخاف وهو من عمر شهد شهده له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه قال عليه الصلاه والسلام عمر في الجنه ويخاف يخاف هذه قلوب طاهره نظيفه ما كدرتها الدنيا باوساخها اذا ايها الاخوه من منا لا يطمع ويرغب ان تكتب له هاتان البراءتان من صلى لله 40 يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق وهذا الحديث حديث صحيح صححه غير واحد من اهل العلم ومنهم الامام الالباني عليه رحمه الله ايها الاخوه المسلمون ان ادراك الصف الاول سبب في صلاه الملائكه عليك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على الصف المقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر للصف المقدم ثلاثه مرات وللثاني مره واحده ولما كانت تكبير سببا في ادراك الصف الاول فان الصف الاول منزله عظيمه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء يعني الاذان والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا اي يضربوا قرعه بينهم وقد قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها بعض الناس الان لو تاخر المؤذن عن الاذان وجاء اكثر من شخص الى المسجد تجد كل واحد من تجد كل واحد منهم يقول للثاني اذن انت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اجر الاذان لو تعلمون حقيقه هذا الاجر لكانت قرعه بينكم احيانا يخرج بعض الناس الى الى البر في النزهه وفي المستراحات تجدهم ربما صلى بدون اذان تكاسلا وتفريطا في الاجر ايها الاخوه في الله كما ان التبكير الى الصلاه يمكن المصلي من ادراك التامين وراء الامام هذه معاني كثير من الناس ما ينتبه لها الصلاه الجهريه هناك اجر عظيم اذا قال الامام امين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه الذي فاتته الفاتحة الآن وجاء إلى الصلاة والإمام يقرأ بعد الفاتحة ذهب عليه هذا الأجر كما أن المبادر إلى المسجد يتمكن من الاتيان بالنوافل المشروعة بين الأذان والإقامة المقيد منها كراتبه الفجر وراتبه الظهر القبليه وكذلك ايضا النوافل المطلقه وهو ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه والمقصود بالاذانين هنا يعني الاذان والاقامه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ما من صلاه مفروضه الا وبين يديها ركعتان ايها العبد المسلم ان المبادره الى الصلاه دليل على تعلق القلب بالمسجد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وذكر منهم رجل معلق قلبه بالمساجد ولما كان الخشوع ايها الاخوه في الصلاه هو لب الصلاه الصلاه بغير خشوع تفقد روحها وتفقد عافيتها الخشوع مهم حث النبي صلى الله عليه وسلم على الاسباب الجالبه للخشوع في الصلاه ومن اعظم هذه الاسباب التبكير الى الصلاه جرب يا اخ المسلم بكر وفي صلاه اخرى لا تبكر سترى الفرق فرق كبير حضور القلب ايها الاخوه عند المبكر اكبر بكثير من المسبوق والمتاخر فكيف بالذي يصلي في بيته وذلك ايها الاخوه انهم كلما طال مكث العبد في المسجد وذكر الله زالت مشاغله ومتعلقاته الدنيويه زالت هذه الامور عن قلبه تماما واقبل على ما هو فيه من قراءه القران والذكر بخلاف المتاخر فان قلبه لا يزال مشغولا بما هو فيه من امور الدنيا ولذا فان من الملاحظ هذه هذه ايها الاخوه مساله انتبهوا لها اول الناس دخولا الى المسجد هم اخرهم خروجا واخرهم دخولا هم اولهم خروجا انتبهوا دائما الذي ياتي دائما متاخر يركض من اجل اللحاق بالصلاه اول من يخرج بعد التسليم هو كانه يوقع توقيعا انه حضر ثم يخرج الصلاه عظيمه الصلاه صله بين العبد وربه نحن اذا جئنا الى المسجد ايها الاخوه جئنا الى بيت الله نزور هذا البيت بيت الله تبارك وتعالى ونتصل في هذا المسجد بمن نتصل بالله هذه المعاني العظيمه ايها الاخوه لا تفوتنا فهي تفوتنا معها اجور عظيمه اسال الله تعالى بمنه وكرمه ان يجعلنا من السابقين الى الخيرات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 فالصلاوات ربي وسلامه عليه وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام من فوائد التبكير الى الصلاه ان المبكر يتمكن من قراءه القران بين الاذان والاقامه بعض الناس الان دائما ياتي بعد تكبيره الاحرام وفي احسن احواله ياتي مع التكبيره سؤال متى يقرا القران هل مثل هذا عنده وقت مخصص في البيت يقرا فيه في القران في الغالب لا اكثر الناس يقرؤون القران في المسجد ونادرا ما تجد رجلا نادرا موجود لكن نادر ان تجد رجلا له ورد يقرئه كل يوم في بيته مع الاسف الشديد حتى بعض الصالحين ومن يشار اليهم بالبنان والله امر مؤسف والله يا اخو امر مؤسف امر مؤسف الجريده والصحيفه في المجلس وفي الصاله وفي غرفه النوم والمصحف المصحف اين المصحف يجب ان يكون المصحف عند راسك في غرفه النوم وفي غرفه جلوسك امامك هذا كتاب الله سبحانه وتعالى هذا هو مصدر الخير والنور اننا ايها الاخوه اننا ايها الاخوه نجد امراضا عظيمه تستشري بيننا وليس هناك من يقول انها خطا انها مرض بعض الناس يعتقد ان الاستقامه هي في امور شكليه كلحيه ونحوها اللحيه من السنه وامر بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من هدي الانبياء لكن هناك امور عظيمه ايضا مهمه جدا كيف يكون الانسان يعد نفسه من الصالحين ويمر عليه الايام والاسابيع ما يقرا في المصحف ولا يحفظ من القران الا شيئا يسيرا كتاب الله كلام رب العالمين من فوائد التبكير ايها الاخوه انه يمكن المبكر من قراءه القران بين الاذان والاقامه والله يا اخوه بعض الناس المصاحف عليها غبار في بيوتهم ينظفون هذا الغبار في رمضان فقط سبحان الله العظيم وكذلك ايها الاخوه فان المبكر الى الصلاه يتمكن من الدعاء بين الاذان والاقامه يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الاذان والاقامه انظروا ايها الاخوه الى الذين اتونا مبكرين يتلون في المصحف ويربما سمعوا لانفسهم وقراوا غيبا عن ظهر غيب شيئا من القران ثم وضع المصحف رفع يديه يناجي ربه سبحانه وتعالى هذه المعاني العظيمه لماذا نفرط فيها التذكير ايها الاخوه طريق كبير الى كل خير كما انه في الغالب من ياتي الصلاه مبكرا ياتي الى الصلاه بسكينه ووقار والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه ولا تاتوها وانتم تسعون واتوها وانتم تمشون واخيرا ايها الاخوه المؤمنون ان المبكرين الى المساجد يرجى لهم ان يدخلوا في قوله تبارك وتعالى والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم وبعد هذه النصوص العظيمه الكبيره في معانيها يبقى السؤال ايها الاخوه لماذا لا يبكر احدنا لماذا نستمر في هذا التقاعس والمسارعه الى ما عند الله تبارك وتعالى اترك الجواب ايها الاخوه ان يكون لكل واحد يجيب عن نفسه ما السبب هل عنده ضمان انه سيعيش وسيستدرك ما فات ها انتم ترون الموت يخترم الناس ينتقل من شخص لاخر فاذا جاء الاجل ايها الاخوه لا يبقى الا الحسرات اليوم عندنا وقت للاستدراك وهذا المعنى ايها الاخوه معنى عظيم موضوع التبكير هذا الموضوع ما خصيته بالذكر الا لما سمعتم من فوائده الذي يبكر سيقترب كثيرا من الله ستتغير حياتك في تلاوه القران في مناجات الله في الدعاء هل هناك بركه اعظم من ان تجلس في بيت من بيوت الله ولذلك ارجع الى الحديث الذي ابتدات به هذه الخطبه قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاه الى الصلاه فذلك هو الرباط الرباط الرباط اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفافه والغنى اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اصرح قلوبنا واعمالنا اللهم انا نسالك ان تصرح قلوبنا واعمالنا اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا ان تختم بالصالحات اعمالنا وبالسعاده اجالنا اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك واخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره والنفاق واهلهما اللهم وفق الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر الى كل خير اللهم اكف اللهم اكفهم شرور اعدائهم انك على كل شيء قدير اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا اللهم انك انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم انك انت الغني ونحن الفقراء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 واكرم الاكرمين وارحم الراحمين اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا يا سميع يا قريب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamweb.com والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته